وتقول يا أول الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفتقتم من عرفات فذكر الله فذكر الله عند المشعر الحرام وذكروه كما هداكم وذكروه كما هداكم وإلكم من قبله لمن الضال يفيض من حيث افاض الناس واستغفر الله ان الله غفور رحيم فاذا قضيت مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم كذكركم اباءكم او اشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا أتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاص ومنهم من يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة ربنا أتنا في الدنيا حسنته وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار